و ا ل قائل منهم شرعت قلوبك والقوم في غيابات الجب ان تتركوا تعضوا بعض السيارته قلتم ق ا ل و ا ي ا أ ا ن ي ا ب ل ك لا س ي للعلوم س ا ل ي س ل ا م ي ه أ ر س ل ه م ا ن غ د ه ي ر ت ع و ي ا د و إ ن لا يكون حاجه قال اني لا يحسنني لي ان تذهبوا به و أ ق ر ا ه ان ت ا ك ل و واخاف ان ياكله الذئب وانتم المغادرون قائلون ان اكله الذئب ا ونحن عصبه ة إن ان ذلك لقادرون فلما ا ع ت ك ب و ا به واجمعوا ايه يجعلوه في غير عباد الشق واوحيناه واوحيناه اليك لتنبئ ان تقوموا ب ا ل ه النار وهداها يشعر وجراه ابناء عشاقا ان يذفون ق ل و ا ن و أ ابناءنا ذهبنا نستبق وتودنا وتركنا يوسف عند مسائلا فاكله الذئب وبات بمكر لنا وادعوكم ذا يا خالقي وعليها قم بدم كذب قال بل ك و ل ت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا فقد ر و ا ج م ي ع و ا ل ل ه تعالوا على ما تصفون وجاينا السياره فارجا والدا فابناها سلوا قال يا بشرى ي ا عدا يهناك شرورهم ب ض ع والله عليم بما يعملون و ش ر و ر بثمن فخر ح ل ر ه م ب ع د و د ه وكانوا بأي م <تصفيق> وكذلك ى معتا عليها أن أو ينفع نفتئ لهم ونفع و مكنا ليوسف في الارض و ا ل و ا ل م ه بالتاكيد الاحاديث والله غالب على امي و ل ك ن أ اكثر الناس لنا ولما نادى واشده أ ن ا ت ي ن ا ه حكما و ه ي م ا و ك ا ل ك نجد المحسنين و ب ا د ك ت ه التي هو من لبيتك عن نفسه وغلقت الابواب وطالتني سلمتين ك قال ولو قد اهلوا لبيتي وهاموا ت مولاي و اهون بهداه ربي كذلك لنصرف عنه السوء على الفحشاء الا قول د ا اجل المخلصين واسبق البيت وقف الطريق من دموهم والف ياتي دكان جذاب قالت ما جذاب من اراد باهلك سوءا الا انت مستدع وعذاب اليم قال ج ر ى وجبني عن نفقي و ش ي د شاهد من أ ج ل داري كان ق م يصدو قدمي فصدقت وهو من الكذابين وكذبت وان كان قريب قد من جبري فكذبت وهو من الصادقين فمن ي ط قد من سبل قال إ ن ه من كيدكم فان كيدكم ل ع ظ ي م يوسف عرف ان كيثكم كونك من الخاطئين وقال بشرته في البدريه و ا ل ع ج ي ز ب و ا ب ه فتاه عن نفسه قد صدقنا حبك إ ل ا ابن و ا د ي و ب ل ر ا ن مبين فلما سمعت بنكرهن ارسلت إ ل ي ه ن واتت لكن متكئا وآتت, واتت كل و ا ك د ب شركه ا ل ي ة وقال تخرج ع ل ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت أ ا ع ي دليل ولقد عوى والسجو عن جحده فاستعفن ولئن لم يفعل ا ل م و ل ي الشملن ولا يزول من الطاعات إليك موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ل فتجاوزه الله وحده كطاف عن زكيته انه هو السميع العليم حين فتى قال أ ح د ه م ا اني اغواني اقصد ف م ل ر ا وقال الاخر اني اغواني اقصد فمكرا قد جلت أ ك ل الطير منه Let me hear it. لا يثبت منا عن ر ا ل عبدي اني تركت مله قوم ا لا ل يثبتون بالله وكنت في الاخره هم كافرون و َ ا ل ت َ ا ت من لدنيا ََّ بنيت ا ل َ ا ع ِ ي م َ ا ْ ث َ ا ت ويكذب َََ مَا لكن لن ََ ا ُ ش ي كثرت الذي َْْ ن ِ شَعِيمَ ل ا ل ج من فضل الله علينا وعن النا ولكن أ ك ث ر من ذلك ن صدق الله مولاي العظيم